يعني ان ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم لهم به لانه مستحيل والايه تدل دلاله واضحه على أن نفي الفعل لا يدل على امكانه ومن الآيات الداله على ذلك قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون لان ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم باتخاذه الولد كل ذلك مستحيل عقلا فنفيه لا يدل على إمكانه ومن هذا القبيل قول المنطقيين السالبة لا تقتضي وجود الموضوع كما بيناه في غير هذا الموضوع وما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بينه في مواضع أخر كقوله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصهون وقوله في آبائهم اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى غير ذلك من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني ان ما قالوه بأفواههم من أن الله اتخذ ولدا أمر كبير عظيم كما بينا الآيات الدالة على عظمه آنفا كقوله إنكم لتقولون قولا عظيما وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى الآية وكفى بهذا كبرا وعظما فقال بعض علماء العربية إن قوله كبرت كلمة معناه التعجب فهو بمعنى ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة والمقرر في علم النحو أن فعل بالضم تصاغ لإنشاء الذم والمدح فتكون من باب نعم وبئس ومنه قوله تعالى كبرت كلمة الآية وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله واجعل كبئس ساء واجعل فعل من ذي ثلاثة كنعم مسجلا وقوله كنعمة أي اجعله من باب نعمة فيشمل بئسا وإذا تقرر ذلك ففاعل كبر ضمير محذوف وكلمة نكرة مميزة للضمير المحذوف على حد قوله في الخلاصة ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره والمخصوص بالذم محذوف والتقدير كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها وهي قولهم اتخذ الله ولدا وأعرب بعضهم كلمة بأنها حال أي كبرت فريتهم في حال كونها كلمة خارجة من أفواههم وليس بشيء وقال ابن كثير في تفسيره تخرج من أفواههم أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم ولذا قال إن يقولون إلا كذبا وهذا المعنى الذي ذكره ابن كثير له شواهد في القرآن كقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ونحو ذلك من الآيات والكذب مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال قال المؤلف رحمه الله فائده. لفظة كبر إذا أريد بها غير الكبر في السن فهي مضمومة الباء في الماضي والمضارع كقوله هنا كبرت كلمة الآية وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله أو خلقا مما يكبر في صدوركم ونحو ذلك وإن كان المراد بها الكبر في السن فهي مكسورة الباء في الماضي مفتوحتها في المضارع على القياس ومن ذلك قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا وقول المجنون صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم وقوله في هذا البيت صغيرين شاهد عند أهل العربية في إتيان الحال من الفاعل والمفعول معا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة كبرت كلمة يعني بالكلمة الكلام الذي هو قولهم اتخذ الله ولدا وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله يطلق اسم الكلمة على الكلام اوضحته آيات أخر كقوله كلا إنها كلمة هو قائلها الآية والمراد بها قوله قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وقوله وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وما جاء لفظ الكلمة في القرآن إلا مرادا به الكلام المفيد وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عوجا هو بكسر العين في المعاني كما في هذه الآية الكريمة وبفتحها فيما كان منتصبا كالحائط قال الجوهري في صحاحه قال ابن السكيت وكل ما كان ينتصب كالحائط والعود قيل فيه عوج بالفتح والعوج بالكسر ما كان في أرض أو دين أو معاش يقال في دينه عوج انتهى وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عوجا بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس اشعارا بأن قيما ليس متصلا بعوجا في المعنى بل للاشاره إلى أنه منصوب بفعل مقدر أي جعله قيما كما قدمنا وقرأ أبو بكر عن عاصم من لدنه بإسكان الدال مع إشمامها الضم وكسر النون والهاء ووصلها بياء في اللفظ وقوله ويبشر الذين قرأه الجمهور بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر الشين مشددة وقرأه حمزة والكسائي يبشر بفتح الياء وإسكان الباء الموحدة وضم الشين أيها المستمع الكريم كان هذا ما اتسعت له حلقتنا هذه الليلة ولنا لقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته